اون وكانك عثرنا عليهم ما معنى عثرنا اي اطلعنا عليهم الناس نيقف عليهم لعل التي بعد ذلك ان عثار لاجل وعد الله حق اي ان البعث والنشور حق هذه امه اختفت عن الناس سنين مديده عديده وهم نائمون رقود ثم أيقظهم الله وبعثهم للناس وأخرجهم من كهبهم هذا نموذج للبعث الأكبر وللنشور الأكبر بعد الإماتة هذا بعد نوم وهنا تنشور بعد إماتة وبعث بعد إماتة والنوم أخ الموت وهو الموت الأصغر وقد دلت الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور وضرب لهم نماذج في كتابه أمات وأحيا في الحياة الدنيا وجعل عيسى يحي الموته فكيف بربنا سبحانه وتعالى ويعيسى ماحي الموتى لها بقدرة الله سبحانه وتعالى وليستطيع عيسى أن يحي لكن الله جعل على يده هذه الآية العظيمة وهو عيسى بتقدير الله قدرة الله سبحانه وتعالى وإحياء الله جعل على يديه هذا الآي العظيم أحياء الموت فالذي جعل على يدي عيسى هذا ما هو قادر أن يحيهم وهكذا أيضا ضرب لهم نموذج في صاحب القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه هذا نموذج في الحياة الدنيا مئة عام ثم بعث وهكذا قتيل بني إسرائيل الذي ضرب ببعض البقرة قلنا ببعضها كذلك يخي الله الموت ويريكم آياته ميت أحياه الله وكيف لا نؤمن بالنشور بالبعث وقد أرانا الله وأخبرنا الله عن هذه الحوادث بكتابه حتى وإن لم يخبرنا والله وإن لم يخبرنا لكن أولئك ناس عندهم شيء من الشك ربما أو الله سبحانه وتعالى أن يبينهم يقين في ذلك ولكن ليطمئن قلبي كما رحال إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتة قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فجعل شيء من الطير على الجمال أوزاعا وجمع لحومها وعظامها وحياها سبحانه وتعالى وهكذا النشور يجمع تلك التي قد تفرغت وصارت رفاثا يجمعه الله سبحانه وتعالى ويخرجه من القبور في يوم النشور فالله على كل شيء قدير هذا أيضا نموذج في شأن إبراهيم ضرب وأن الساعة لا فيها ما معنى لا ريب لا شك في ذلك وهو على إعادة الفعل وليعلموا أن الساعة لا ريب فيها فإذا أعثر الله سبحانه وتعالى الناس على أصحاب الكهف لتين العلتين أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ثم ذكر تنازعهم في أصحاب الكهف إذ يتنازعون بينهم أمرهم ثم بين التنازع بعد أن أجمله فقال ابن عليهم بنيانا طائفة قالت منهم من المتنازعين ابن عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم هيا الله أعلم بهؤلاء الذين ذكروا وأما أنتم فلا علم لكم بهم وهكذا الطائفة الأخرى التي غلبت على الناس صارت لها الصول والجول والملك والحكم والظهور قالوا رأيا غير رأي المتقدمين قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا نبني عليهم مسجدا ونعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك المسجد لنذكر أولئك الصلحاء وهذا ليس من باب الاقرار وإن من باب الاخبار فإن بناء المساجد على القبور محرم في شريعتنا ومحضور في شريعتنا وكبيرة من الكبائر ووسيلة وذريعة من درائع الشرك بالله سبحانه وتعالى ذلك منع الحضر وأما من تقدم فمن أهل العلم قال كان هذا جائز فيه عهدهم بنعاله بنيانا وشرع من قبلنا إن لم يوافق شرعنا فليس بشرع لنا أو جاء ما ينهى عنه ما ينهى عنه في شرعنا فليس بشرع لنا على التسريم أنه شرع من قبلنا البناء على على القبور فنقول هو شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن جاء في شرعنا ما ينهى عنه وقد جاء في شرعنا ما يدمه وينهى عن هذا الفعل فibil ليس بشرع لنا فليس للصوفية ولا للرافض من ذلالة في هذه الآية أو يكون هذا فعل جهال ممن يظنون أنهم يحسنون صنعة يحسبون أنهم يحسنون صنعة وأن هذا من باب تعظيم الأولياء ومعرفة منزلة الأولياء كما هو حال المتهوكين من الصوفية والرافضة وأن هذا من باب معرفة قدر الأولياء والشان الأولياء وهو مثلكم اغتديتم بناس جهال في دينهم مثلكم في الجهل فظنوا أن هذا هو التعظيم اللائق بهؤلاء وقد خالفوا المصوص لعنة الله على اليهود والنصار اتخذوا قورة أنبيائهم مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فشرع من قبلنا على, على الحال الذي جاء به شرعنا فليجوز البناء على القبور وهناك تأويلات أخرى فمنهم جعل المقول ابن عليهم بنياناً للقفار والذين قالوا غلبوا عن أمرهم هؤلاء المسلمون غلبوا على أمرهم أي بعد التنازع وأن الله أظهر البعث النشور الكفار كانوا ينكرونه قال الذين غلبوا عن أمرهم المسلمون غلبوهم بعد انتنازعوا في البعث النشور فأظهر الله أصحاب الكهل فغلب المسلمون الكفار المنكرين للبعث النشور هذا قول وقالوا غلموا على أمرهم أي الملوك هم الذين قالوا هذا من المؤمنين قالوا هذا شيء أننا نبني عليهم بنيانا وليس كل المسلمين والمؤمنين الذين في ذلك الوقت تفقوا على هذا وإنما الملوك كعادتهم في الاستحسان وما أدخل القبر المسجد إلا الملوك المستحسنون من بني أمية أدخلوه المسجد النبوي ولم يدخله أبو بكر ولم يدخله عمر ولم يدخله عثمان ولم يدخله أحد من الصنحان من تقدم من أصحاب رسول الله حتى جاء بعض الملوك الذين عندهم من الجهل ما عندهم فأدخلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام المسجد هذا حرام لكن أهل الإسلام حالوا بين الناس وبين استقباله بمخالفة الجدران وجعل على صورة مثلث وغير ذلك وزوايا حتى لا يتجه أحد القبر. عند الصلاة عندهم عناية أهل الإسلام بتوحيد الله ولا سيمة تلك البلاد ما هذا ليس نلبه على إدخال القبر المساعد هذا فعل بعض ملوك بني أمي الجهال من لا يجوز أن يتابعوا على هذا والله حرام عليهم وقد أنكر عليهم بعض أهل العلم في ذلك الزمان ولم يفعله الصحابة مع أنهم وصعوا في المسجد ما أدخلوا حجرة عائشة أبداً التي فيها القبر ما أدخلوه قولي شيخنا رحمه الله رسالة في هذا في إنكار مثل هذا الشيخ مبور رحمه الله وهكذا إنكار القبة التي بنيت فالحاصل هذا لا يحتاج هذا فعل حرام ما ذكره الله للإقرار أذكره الله للإخبار أو ذكره الله للإخبار لا للإقرار ما ذكره للإقرار وهناك أخبار كثيرة في كتاب الله ليس إقراراً لها وهكذا جاءت في سنة رسولة أخبار كثيرة ليس إقراراً لها كخروج عيسى بين المنائرتين يوم القيامة ليس معنى أنه يجوز بناء المنائر على المساجد ما في دليل بل فيه إسراف وتوسع وغلو في المنائر وأموال ربما يبنى بها مسجد آخر وهي في المنارة تعلو. كل واحد يريد أحسن من ثلاثة في منارته فهذا إخباره ليس بإقرار وهكذا أيضا ضعينة تسافر يوم في قبل الساعة وأيام ساعة أو قبل دنو ساعة الأيام التي تدنو من الساعة وتغرب ساعة الضعينة تسافر وحدها ما تخاف أحد لوجود الأمن هذا اقرار. أو هذا اخبار ليس بإقرار على سفر المرأة وحدها من غير محرم حرام عليها تسافر مغير محرم وقد جاءت النصوص صحيحين وغيرهما لكن هذا اخبارا أن الضعينة تسافر في وقت من الأوقات وحدها آمنة على نفسها وليس معنى ذلك أنه إذا توفر الأمن لا بأس أن تسافر المرأة وحدها هذا ليجوز حرام قال رحمه الله فعندما نسأل قبل ذلك قبل ذلك قوله أو يعيدوكم في ملتهم لماذا جيء بكلمة هنا في مع أن الموضع هذا يصلح لإله لماذا فضل نعم حسنت لاندلال عن الاستقرار أي الاستقرار في الكفر ربما ما تخرجوا منه أو يعيدوكم في ملتهم تستقروا بعد ذلك في الكفر ولن تفرحوا إذن أبدا أحسنت إثارة كلمة إلى أو إثارة كلمة في على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار فحصل إثارة لكلمة في هنا أي تستقروا في الكفر بعد ذلك إذا عادوكم انتبهوا وإذا استقريتم في الكفر لن تفلحوا إذن أبدا أحسنت هذه العلة على ما ذكر بعض أهل التفسير في إثارة كلمة في على كلمة إلى في هذا الموضع وليصلح أو يعيدوكم إلى ملتهم قال رحمه الله قوله تعالى فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم بيدروس, بيدروس الملك وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا تقدموا تفسير هذه الآيات وهو لم يذكر عنها شيئاً وواضحة قال قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءاً ظاهراً ولا تسفت فيهم منهم أحداً تنازل الخلاف من تقدم وهذا الخلاف هنا في العدد اختلف من كان في عهد رسول الله هذا الخلاف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وبين الكافرين من أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقال أهل الكتاب وقد اختلهوا على طائفتين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم هذه الطائفة الأولى من أهل الكتاب تقول ثلاثة رابعهم كلبهم وجيء بالسين للدلال على أن هناك كلاما طويا ولم يذكر وكأن التقدير كما قال بعضها التفسير سيسألونك أو سألهم يا محمد كم عدتهم عدة أهل الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم فكأن هناك كلام طوي ولم يذكر وهذا جواب على ذلك الكلام المقدر فلذلك صدر حرف التنفيس والاستقبال فسلهم يا محمد كم عدتهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وهنا أجمل الضمير أولا ثم فصل مقالة كل فريق وليس كلهم قالوا هذه المقالة وترددوا في المقالة بل طائفة منهم قالت كذا وطائفة أخرى قالت كذا اختلف أهل الكتاب طائفتين على طائفتين طائفة قالت ثلاثة رابعهم كلبهم وطائفة أخرى قالت لا خمسة سادسهم كلبهم وأبطل الله مقولة الطائفتين رجما بالغيب فلهم ثلاثة رابعهم كلبهم ولهم خمسة سادسهم كلبهم هذا كله رجم الغيب كذب ما هذا العدد الذي كان عليه أهل الكهف بل ثم عدد آخر غير هذا العدد سيأتي بيانه فالحاصل هذا قول سيقولون ثلاث رابعهم كلبهم أن هذا مقول لي طائفتين من أهل الكتاب قالوا هذا وقيل هو مقول لي اليهود دون غيرهم وأما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم اختلفوا فيه فقيل هذا قول أهل الإيمان أجابوا بهذا الجواب الذي هو أقرب إلى الصواب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هذا عددهم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم وهذا القول أقرب إلى الصواب أن عدد أصحاب الكهف على هذه العدة فلذلك لم يطله الله سبحانه وتعالى وأبطل القولين الأوليين وأنه رجم الغيب القول الأول والقول الثاني أبطله فقال رجماً بالغيب أن يرجمون رجماً بالغيب وما عندهم يقين على ذلك وإنما هي أحداث وظنون من غير يقين بنوا عليها هذا القول خمسة سادسهم كلبهم طائف الأولى ثلاثة رابعهم كلبهم كل هذا من باب الأحداث ومن باب الظنون التي لم تبنع اليقين فأبطل الله هذين القولين التي ليس عليها برهان ولا قرآن رجماً بالغيب أي من باب الظن فقط فرجما مفعول مطلق لفعل محذو يرجمون بالغيب وبالظن وما معهم دليل على ذلك والرجم بالغيب هو القول بالحدث والظن من غير يقين هذا رجم بالغيب ما كان قولا مبنيا على أحداث وعلى ظنون فهو رجم بالغيب من غير يقين ولم يقل مع القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم رجماً بالغيب ومعلوم القاعد أن التخصيص تخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي على خلافه وهذا ما يسمى بمفهوم الوصف وهو مفهوم المخالفة ونوع من أنواع مفهوم المخالفة فإن الله يقول ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يذكر شيء غير هذا ولم يقل رجماً بالغيب وإنما انتقل إلى شيء آخر قل ربي أعلم بعدتهم هل في إبطال القول الأخير أم لا سيئت الكلام عليه الحاصل هذا القول لم يقل معه رجماً بالغيب وإنما خصص الوصف المتقدم رجماً بالغيب بالقولين المتقدمين ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم هذه أقوال رجماً بالغيب وتخصيص الشيء كما هو معلوم بالوصف يدل على أن الباقي خلاف هذا أي ما عدا هذا الذي خصص بالوصف يدل على أنه في حكمه لا يشاركه الباقي وهنا ما قال رجما بالغيب وصف هذا القول بأنه رجم بالغيب فهذا يدل على أنه أقرب للصواب أنهم سبعة وثامنهم كلبهم وقولون سبعة وثامنهم كلبهم بالإتيام بالواو وإسخاطها معما تقدم سيقولون ثلاث رابعهم كلبهم ولم يقول ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ولم يقول وسادسهم كلبهم وإنما قال مع السبعة والثامن فأتى بالواو معهما دون القولين المتقدمين asقط الواو ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم ولم يقول ثلاثة رابعهم وخمسة وسادسهم فقد اختلف العلماء في هذه الواو فقيل جيء بها وهي عاطفة للدلالة على سقوطها في القونين المتقدمين فجئ بها لأجل الإشارة إلى أن هناك واوًا ساقطة مع ثالثهم رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم هناك واو ساقطة دل عليها المجيء أو الإتيان بها مع القول الأخير فجيء بها لأجل هذا المعنى سبعة وثامنهم كلبهم إشارة إلى سقوطها فيما تقدم من الأقوال ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم فإن الأصل ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم فأسقطت الواو هنا والدليل على سقوطها قوله سبعة وثامنهم كلبهم وهذا قول جميل أن الواو هنا للعطف وجيئ بها الإشارة على أنها ساقطة فيما تقدم من الكلام وقيل هذه الواو زائده. سبعة ثامنهم الأصل وليس هناك واو في الأصل وإنما زيدت زيادة مجرده لا تدل على معنى وليست عاطفة فهي كالحال فيما تقدم الأصل سبعة ثامنهم من غير واو لكن جئ بهذه الواو زائده لمجرد زيادة لا لمعنى من المعاني التي تدل عليه ما تدل على شيء وإنما هي الزيادة مجرده وجودها كعدمها كما هو المعلوم من حال الزائد وقيل هذه الواو زائدة لتوخيد لصوق الصفة بالموصوف هي زائدة لكن هذا المعنى لتوخيد لصوق الصفة بالموصوف والدلال على أن اتصافوا بهذا الشيء أمر ثابت فإنه لو أسقطت سبعة ثامنهم ربما ما يفيدوا هذا المعنى مثل ما يفيدوا وجود الواو يفيدوا لكن ليس كإفادة وجود الواو مع. فتكون هذه الواو زائدة لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلال على أن اتصافه بهذه الصفة أمر ثابت لا محالة سبعة ثامنهم كلبهم فجئ بالواو لأجل هذا كما في قوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية, وهي خاوية الواو هنا زائدة لإلصاق الصفة بالموصوف والجملة التي بعدها في محل نصف صفة لما تقدم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية والأصل هي خاوية على قرية هي خاوية فجي أبلواء لتوكيد هذا الوصف للموصوف المتقدم وهو قرية وهناك ذلك يقولون سبعة وثامنهم كلبهم الأصل سبعة ثامنهم كلبهم الجملة ثامنهم مبتدى وخبر صفة ليش لسبعة لأجل توكيد هذا, الصفة هذا الوصف للموصوف المتقدم جاء بالواو وأن هذا الأمر ثابت لهذا الموصوف المتقدم كما في الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية أي أن هذه القرية وصفها بهذا الوصف أمر ثابت لها أنها خاوية وهذا قول الزمقشري واختار ابن شام أظنه بعض قتبه وهو قول قوي ومن أهل العلم من أنكره وقال الواو إنما هي واو الحال كل الذي على قريه وهي خاويه واو الحال فان النكره اذا وقعت ما بعدها جمله تقترب بالواو تكون حال يعني حالا لها ويجوز ان تاتي الحال من النكرة يجوز ان الحال من النكره جمله مغرونه بالواو وهذه الواو واو الحال وليست واو الصفه وتاكيدا الالتصاق التصاق الصفه بالموصوف فان هذه النكته في الاتيان بالواو وقيل هي واو الثمانيه وهذا قول من أضعف الأقوال أن هذه الواو واو الثمانية وهي التي تأتي بعد عدد سبعة ثم يؤتب الواو إذا كان العدد الذي بعد السبعة ثمانية فيؤتب الواو وهذا السبعة يعتبر عدد تام ثم يؤتب الواو وهذا قول ضعيف وأقرب الأقوال هو ما سمعتم ما يتقدم أنها إما إن تكون للحال أو إشارة إلى إسقاط واو مع ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم فجيء بها للتنبيه على هذا المعنى وعلى واو التي ذكرت أنها زائدة لتوكيد الصفة فالجملة صفة ثامنهم صفة لسبعة وعلى القول بأنها واو الحال الجملة في محل نصب حال من سبعة وعلى القول الأول وهو الأقرب أنه جاء بها للتنبيه على صفوط واو مع ما تقدم فهذه الواو عاطفة وسبعة هذا خبر لموتنا محدوه تقديرهم سبعة كما هو الحال سيقولون ثلاثة هم ثلاثة هم خمسة سادسهم كلبهم فسبعة خبر لموتنا محدوف والواو والعطف عاطفة جملة على جمله. قال رحمه الله قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ أي لا أحد يعلم بعدة هؤلاء هذا قال به بعض أهل العلم أن عدة أهل الكهف من الأمور المغيبة التي لم يطلع ربنا عليها أحد إلا قليلا من الناس أطلعهم على عددهم وإلا الله والمعلم العالم بعدد او بعدد هؤلاء الذين كانوا في الكهف وقد صح عن ابن عباس قال انا من القنين الذي الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى هم سبعه ثامنهم كلبهم واكل جاء عن ابن مسعود أو عن ابن عمر عن أحدهم ابن عمر وابن مسعود قال انا اعلم بعددهم هم سبعه ثامنهم كلبهم ومن عباس صح عنه هذا أنه قال سبعه ثامنهم كلبهم أنا قال من الغليل الذين قال الله إلا قنيل سثناهم فأنا من الغليل هم سبعة ثامنهم كلبهم وهذا أقرب الأقوال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هذا إن شاء الله أقرب الأقوال مع ما جاء عن حبر الأمة وجاء أيضا كذلك عن مسعود أنهم سبعة ثامنهم كلبهم وهذا يؤيد هذا القول ولذلك الله سبحانه وتعالى ما وصفه بوصف القولين المتقدمين رجما بالغير فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهراً أي لا تتعمق وتجادل فيهم جدلاً متعمقاً ولا تستفت فيهم أحداً من أهل الكتاب فالله أعلم بهم سبحانه وتعالى إذا كان ابن عباس أعلمهم فرسول الله أعلمهم ولا شك وهو من القنين الذين أطلعهم الله سبحانه وتعالى على عدة أهل الكهف هذا لا نشك فيه أن رسول الله علمهم وهو من القنين أليس كذلك؟ من القليل لكن ما أخبر بهم, ما أخبر بهم. على ما علمت أنه صح ابن عباس أنه قال أنا من القليل من أين سيعرف هذا ابن عباس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان عن بني إسرائيل وتقدم الكلام على ما ينقل عن بني إسرائيل قال رحمه الله قوله تعالى ويقولون يعني المسلمين طيب لا لا قولوا تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لماذا جيء بالسين هنا دلال على أن هناك كلاما مطويا محذوفا تقديره سلهم يا محمد عن عدتهم انظر جوابهم سيقولون إلى آخر أحسنت وحذفت من بقية الأفعال لما تقدمه لأنها قد سبقت فأحدفت من قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هو الأصل وسيقولون سبعة. قال رحمه الله قولوا تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ما يعراب رابعهم كلبهم أولا ثلاثة ما يعرابه سيقولون ثلاثة ما يعراب ثلاثة نعم خبر لمبتدر محدود تقديره هم ثلاثة رابعهم كلبهم مبتدى وخبر أحسنت هل هناك عاطف محذوف نعم عاطف محذوف دل عليه سبعة وثامنهم كلبهم وتكون هذه الجملة معطوفة على الجملة المتقدمة أحسنت على قول قال رويا أن السيد والعاقب واصحابهم من نصاره أهل نجران كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان نسطوريا وكان نسطوريا كان كانوا خمسه سادسهم كلبهم وقال المسلمون كانوا سبعه ثامنهم كلبهم فحقق الله قول المسلمين بعد ما حقق قول النصارى فقال سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيم وقيل كلها الأقوال أقوال أهل الكتاب حتى سبعة وثامنهم الذين تجادلوا ما تجادل معهم أهل الإسلام هم تجادلوا بينهم البين كل واحد يقول القول وقيل الذين قالوا ذلك هم أهل الكتاب من اليهود دون النصارى وهنا عندنا النصارى قال قال سيقولون ثلاثة كلبهم وكل... طيب رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب أي ظنا وحدسا وحدسا وحدسا عندك بسكالها ضرنا في لغة العرب حدسا لا حدث معروف وحدسا من غير يقين والحدس والظن بمعنى واحد ولكنهما مختلفاء النفض وهذا من باب عطف المترادف ظنا وحدسا الحدس والأحداث بمعنى الظنون قال هذا الشخص بنى قوله على الحدث أي على الظن أي ظناً وحدثاً من غير يقين ولم يقل هذا في حق السبعة فقال ويقولون يعني المسلمين سبعة وثامنهم كلبهم هذا هو أقرب الأقوال اختلفوا في الواو في قول وثامنهم قيل, ترك قيل تركها وذكرها, وذكرها, وذكرها, وذكرها, وذكرها, وذكرها سواء فما معنى هذا القول تركها وذكرها, وذكرها سواء أي زائد وجودها كعدمها هذا قول قال به الأقفش وقال به القفيون وقيل هي واو الحكم والتحقيق فهذا ما يسمى بإلصاق صفة فهي واو تفيد زائدة وتفيد إلصاق الصفة بالموصوف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية هذا وصفها ولا ريب في هذا الوصف لها فجي أبن واو لأجل هذا التأكيد تأكيد صفة الموصوف وأنهم التصق به لا محال وهذا واصفر فقيل وثامنهم كلبهم لتوكيد هذا الشيء فعلى القول هذا وهي واو الحكم والتحقيق أي زائد لتأكيد رسوق الصفة بالموصوف قال وقيل هي واو الحكم والتحقيق كأنه حكى اختلافهم وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة ثم حقق هذا القول بقوله وثامنهم كلبهم وثامنهم كلبهم والثامن لا يكون إلا بعد السابع وقيل هذه واو الثمانية وذلك أن العرب تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية إذا وصلوا إلى الثمانية قلوا وثمانية فإن السبعة عدد تام عند العرب تعد واحد اثنان ثلاثة إذا وصلت إلى السبعة أتت بالواو سمت الواو هذه واو الثمانية وثمانية وثمانية وقيل هذه واو الثمانية وذلك أن العرب تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية لأن العقد كان عندهم سبعة يتم العدد به كما هو اليوم عندنا عشرة نظيره قوله تعالى نحن نصعي عشرة هذا عقد عندنا وكان عندهم العقد يتم العدد بالسبعة فإذا تم العدد من أسلوبهم ومن لغتهم أنهم يأتوا بالواو وثمانية إشارة لأن العقد قد تم ويسمونها بما ذكر أو الثمانية بما ذكر بعدها من العدد لأن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة نظيره قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون إلى قوله والناهون عن المنكر وقد وقع وصفا ثامنا والناهون عن المنكر إلى قوله والناهون عن المنكر تقدم الكلام عليها في الموصل فهكذا أيضا ذكر صاحب المغني وقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا رغم كم هذا الوصف وأبكارا رغم ثمانية فهذه الواو تسمى بواو الثمانية إلهنا سبحانك الله الله وحمد الله